النفي وإثبات النفي في قوله لا تهدي والإثبات في قوله وإنك لتهدي ومؤكد إثبات مؤكد بإن أو لا فما الجمع نقول الأولى إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق والثانية لتهدي إلى صراط المستقيم هداية الدلالة ولهذا تعدد الى اي لا لتدل إلى إلى, إلى هذا نعم ومن امثله ذلك قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم وقوله وما من اله الا الله وقوله ولا تدعوا مع الله إلها اخر وقوله فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيل ففي الايتين الاوليين نفي الالوهيه عما سوى الله تعالى في الأخرين إثبات, الألوهي... إثبات الألوهية لغيره والجمع بين ذلك أن الألوه أن واضحة. شهد الله أنه لا إله إلا وأولي العلم والملائكة وأولي العلم وما من إله إلا الله في كلتا الايتين نفل الألوهية أما سوى الله ثم وفي الآية الثالثة ولا تدعو مع الله إله آخر فأثفت الألوهية لغيره وثم اانث عنهما الاخرون التي ادعوا ان لله من شيء ايضا اثبت الاولوهيه دائم وظهر اعداد التعارض اذا لا بد من جنب والجمع بين ذلك ان الاول ان بالله عز وجل هي هي الحق وان المثبته لغيره هي الاولويه الباطلة لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وارك. إذن المنفي غير المسلط ما هو المسلط أنوهية الحق والمنفي أنوهية الباطل فصار النفع واردا على غير ما ورد عليه إثبات وحينئذ لا نعم. ومن مثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا في الآية الأولى نفي الآية الأولى أن نعم نعم نعم نعم وفي الآية الأولى نفاء أن يأمر الله تعالى بالفحشاء وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى يغينها عن الفحشاء والمنكن والبغي والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشنقيطي المشار إليه آنفا هذا أيضا مثال وهو قولهم قل إن الله لا يمور فشاء ردا على قولهم إذا فعلوا فاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فاعتلوا بأمرين امرين أولا انهم اجدوا عليها اباء والثاني ان الله امرهم بها فابطل الله الباطل واحق الحق فقال قل ان الله لا يامر بالفحشاء ولم يقل لم يجدوا عليها اباء لماذا لأنه حق وفي الآية دليل على قبول الحق من غير أهل الحق قبول الحق من غير أهل الحق لأن المشركين لا, ليسوا على الحق لكن إذا قالوا حق نقبله وقد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليهود الذي قال انا نجد أن الله يجعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع وذكر بقيه الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق بل زد على ذلك أنه أقر الحق من الشيطان في حديث ابي في حينما قال ألا عدلك على شيء إذا على آية كتاب الله تقرأها فلا يقلبك الشيطان حتى تصبح الله لا إله إلا هو حي القيوم فأقرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفي هذا دليل على أن الحق يقبل من أي إنسان بعض الناس إذا جاء الحق مفاسة وهو حق واضح يقول لا أبد هذا ما في خير ولا يمكن أن يتبه خير وهذا غلط العدل أن يكون الحق ضلت متى وجدته خذ به طيب الشاهد قوله إن الله لا أمر بالفشاق وقال وإذا أردنا أن نهلك قرح أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرها ففي الأول نفى أن أمر بالفشاق وفي الثانية أثبت أنه يأمر بالفسق أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فكيف الجمع؟ الجمع هو أن الأمر في الآية الأولى الأمر المنفي الشرع يعني لا يأمر شرعا بالفحشاء بل هو ينهى عن الشعي والأمر في الثانية الأمر الكوني فإن كل ما وقع في السماء والارض فهو بامره الكون لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اندفع ايش التعارض وما ذكرناهم في الآية الثانية أمر متر فيها هو الحق الذي لا جزء سوى وذهب بعض العلماء إلى أن المعنى أمرنا متر فيها أمرا شرعيا ففسقوا فيها وهذا غلط للواقع لأنه يلزم من أن الله يرسل الرسل لأجل أن يفسق الناس ويدمرهم وإذا أردنا أن نهلك قرية أرسلنا الرسل إليهم ففسقوا فدمرنا وهذا غضب هذه ناقض كيف يرسل الله الرسل من أجل أن يعصي الناس ويفسقوا فيولكم لكن نحن إذا أردنا أن نهلك قرية وقد وجهنا إليهم الأوامر والنواهي أمرنا موسى فيها أمرا كونيا ففسقوا فيها وفي هذا في هذا الحذر والتحذير من الترى وأن المترف على خطا عظيم لانه هو الذي هو الذي يفسق ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله ما الفقر أخشى عليه والله ما الفقر اخشى عليه وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنأفسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم وهذا هو الواقع كلما ازداد النعم على الانسان ازداد طغيانه لأنه يرى أنه سغنى وليس بحاجة لأحد كلا إن الإنسان لا يطرع أرآه سغنى الفروق بين الاراده والإرادة والاراده الكونيه ان سمحت عن تصل إلى غد ان شاء الله للحوزه في في العقيده فهو خير نعم ايش ايش هذا الحكم يقابله الاستكبار من العبد والخبر يقابله التكذيب ولهذا تكذيب خبر واحد وان قد كفر ومخالفه حكم واحد قد لا يقفل الكفر بل هو في شيء فرق الامر خبر ولا مرجو ها لا يعني على افعل <تصفيق> كثير أن على الله علينا وعليه. فالانسان اذا كان عنده ملف في استعمال النصوص وتطبيقها سهل عليه ان يرجح ما اختلف فيه الغرب والا لم يكن عنده ملكا فليشبع من يرى انه اقرب للصواب لغزارة علمه وقوه امانته نعم ثلاثه نعم ها كيف ان بعض الناس تبغي تسترجع او بمارسيه على فضل عبد الله حسان الحسن هو تشريف الغنيمه وسيدي الشيخ قال ان المصابه التي وقعت الشيخ قال هذا تشريف منين خالص معنى الحسن وجد ضد... السيئه نعم. نعم. اي شيء نقول نقول لا شك أن المصائب سبقها عمل العبد وما أصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ما أصابكم من مصيبه جاءت من الزائدة بعد النفي لتاكيد العموم فاسباب المعاصي أسباب المصائب هي المعاصي ولكن لا لازم ان تكون المعصيه من كل فرد قد تكون ماسي من العموم والعقوبه يعني قد تكون الناس من العموم وبعض الافراد لم يعصي لكن العقوبه تكون شامله كما قال تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا ثلاثة طيب أربعة نعم ثلاثة. هم إذا أربعة أقول أربعة أربعة, أربعة. طيب المسجم المقدم على النافر أيضا أيضا أيضا نعم <تصفيق> استمام لا هو أيضا المسجم المقدم على النافر لأنه عندنا قال حجاج يم في الرابع وعلى خدرحمن يسكتوا والمسند مقدم عنه الناس ثم هم يقول اذا تعارض النص فالناقل عن الاصل مقدم حجاج ماشى على ايش على الاصل ثلاثه وعبد الرحمن ناقل عن الاصل فمعه زياده عند وحينها يترجح قول ادم من وجهه عبد الرحمن من وجهه نعم القصة. القسم بفتح القاف والسين اليمين وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى اخواتها وأدواته ثلاث القسم غير القسم القسم هو اليمين والحلف وله الفاظ متعدد وهو تأكيد الشيء بذكر معظم لكن بصيغه مخصوصة الاسلام المخصوص وهي حروف القسم الثلاث وعلى هذا فاذا قال انسان حرام علي ان افعل فهذا ليس قسما وليس قسما غير الله وليس شركا لكن حكمه حكم اليمين لان الله تعالى قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الى ان قال قد فرض الله لكم تحله ايمانك فالقسم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك إنما هو تأكيل الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواته وكم له من أخت نعم لا لها أخته وهي الثالث نعم ولذلك قال أدواته ثلاثة وأدواته ثلاثة الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والارض انه لحق ويحذف معها العام وجوبا ولا يليها الا اسم ظاهر خصائصه انظر الى خصائصه يحذف معها العام وجوبا فلا يصح ان تقول اقسم والله لا لتقومن بخلاف الباء تقول اقسم بالله اما هذه لا اجوز فلو قلت اقسم والله لكان هذا التركيب غير عرض لأنه لا بد أن يحدث معها في القصر أيضا لا بد أن يليها اسم ظاهر أن يليها اسم ظاهر فلا يجوز أن يليها رميع بخلاف الباء فإنه يجوز أن تقول الله أخسم به لتفعل المكلم واضح؟